يقول الامام ابو الفرج بن الرحمن الشهير ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال الحديث السادس عن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما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 استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي راح حول الحما يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك الحما الا وان حما الله محارمه الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم هذا الحديث بدان الكلام حول ما يتعلق به من معاني في درس الماضي. وهذا الحديث يعد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم حيث أجمل فيه قاعدة شرعية تتعلق ب معرفة الأمور البينة وبما يتعلق بالمشتبهات فقد أورد الشارع ما يتعلق بالمشتبهات وجعل لها قاعدة تلك هي ان يدرع الانسان هذه الشبهات بتجنبها ويعمل فيها او يعمل فيها بالورع فانه اسلم وانه ابعد من الوقوع في الحرام لان المشتبهات بينها وبين الحرام شبه وقرب ودنو. فمن اراد ان يحتاط لدينه تمام الحيطة وكمال الحيطة فليجتنب هذه المشتبهات لان المشتبهات وهي وان كان حكمها عند الله جل وعلا بين وان كان بعض اهل العلم يوفق لمعرفة الحكم فيها لكنها قد تخفى على كثير من الناس وحيث ان خفاء امرها محتمل على كثير من الناس لذلك كان تجنبها هو الامر الأولى والأحوق والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما نبه الأمة إلى مثل هذه المشتبهات ليضمن لهم الأولى والأحوق حيث انه ينبغي للانسان كما جاء في الحديث الذي سيمر بنا فيما بعد دع ما يريبك الى ما لا يريبك فما دام الامر فيه شيء من الريب وفيه شيء من الشبه فالاحرب تجنبه وتركه والابتعاد عنه بمانا لسلامه معتقد ودين وعبادة الانسان وكنا قد عرضنا في درس ناضي بعض المسائل التي تناولها الشارح اعني ابن رجب الحنبلي رحمه الله حيث بين ان الاحكام الشرعية تندرج تحت قواعد ثلاث اما ان تكون بينة الحل بان يرد فيها نص او يرد فيها دليل ظاهر واما ان تكون حراما محضا حيث يرد الدليل بالتحريم ويكون نصا او ظاهرا بحيث لا يخفى على من نظر في هذه الأدلة أن هذا الحكم محرمه وبينهما يعني بين الحلال البين وبين الحرام البين مستبهات أمور مشتبهات. هذه الامور المشتبهات هي التي نبه اليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعانا الى ان نتعامل معها بامثل الطرق وافضلها ما دام الشبهه قائمه وما دام الامر لم يتضح ولم يبن فالاولى اجتنابه وتركه خشية ان يقع الانسان في الحرام المحض وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام حول هذه القواعد الثلاث فبعد ان تناولها بشيء من الايجاز اراد ان يضع في ذلك قاعدة بينه قال وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكتاب يعني القرآن وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال وحرام كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء اي توضيحا وتفسيرا ومعرفة لاحكام الاشياء التي يتعامل بها الانسان في حياته قال مجاهد وغيره لكل شيء امروا به او نهوا عنه فما امروا به يكون واجبا او مندوبا اليه وما نهوا عنه يكون محرما او مكروها وقال تعالى في اخر سورة النساء التي بين الله فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع، أي في هذه السورة بين فيها أحكام الأموال وكيف يتعامل الناس في هذه الأموال، وبين فيها أحكام الأبضاع، جمع دضع والمراد بها الفروج، حيث جاء فيها التصريح. بمن حرمت من النساء ومن تحل من النساء بتفصيل لم يرد في غيرها من السوء ولهذا نوها الإمام ابن رجب رحمه الله بذلك حيث قال التي بين الله فيها كثيرا من احكام الاموال والارضاع قال تعالى يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم هذه الايه تتناول ديان شيء من احكام الاموال لانها جاءت عقب الكلام حول الميراث حيث بين الله تعالى فيها احكام الاخوه الاشقاء والاخوه لاب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نص ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد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 وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وهذه الآية كما أشار أنها من سورة الأنعام وليست من سورة النساء لكن هذه الآية أوردها الشارع لبيان حكم بعض الأموال من حيث جواز أكلها وعدم جواز أكلها وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وهذه الآية في سورة التوبة أيضا فيها بيان للأحكام الشرعية قال ووكل بيان ما أشكله ووكل بيان ما اشكل من التنزيل الى الرسول صلى الله عليه وسلم اي ان الله تعالى لما انزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القران كلفه بان يبين للناس ما نزل اليه فهو صلى الله عليه وسلم يبين للناس وهذا التبيين الذي يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عنده وإنما هو من عند الله أيضا والله جل وعلا أوحى به إليه لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن ما يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوله وما يتكلم به إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى وحي أوحاه إليه فقال جل من قائل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله أوحى إليه بالسنة كما أوحى إليه بالقرآن فقال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما أحللنا فيه من حلال أو ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أُوتِيتُ الْقُرْآنَ ومثله مَعَهُ أَلَا وَإِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ يعني وَمِثْلَ الْقُرْآنِ مَعَهُ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِ كُنَّا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةُ وَالْمُرَادُ بِالْحِكْمَةِ هِيَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ولذلك وكل الله تعالى الى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يبين للناس ما نزله عليهم ليكونوا على علم بمراد الله جل وعلا قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم قال وما قبض صلى الله عليه وسلم حتى اكمل له ولأمته الدين يعني أكمل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الدين وبين أنه أتم عليه النعمة وقد أنزل هذه المنة وأنزل هذه الآية في يوم مشهود في يوم عرفة أنزل هذه الآيات على رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال جل من قائل اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآية لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم غبطه فيها أهل الكتاب حتى ان رجلا من يهود قال لعمر رضي الله عنه آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لجعلنا ذلك اليوم عيدا قال وما هي قال قوله تعالى اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال له عمر رضي الله تعالى عنه إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهذا اليوم هو يوم مشهود من أيام الإسلام يوم يتكرر في كل عام يوما يصادف يعني أمورا ويصادف وقائع لا توجد في غير الإسلام يتميز بها الإسلام دون غيره من الديانات، لأنها في يوم عرفة، يوم عرفة، يوم مشهود، يوم جعله الله سبحانه وتعالى خير يوم طلعت عليه الشمس. قال وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال قال وما قبض صلى الله عليه وسلم حتى أكمل له ولأمته الدين أو حتى أكمل له ولأمته الدين ولهذا أنزل, أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وإنما قال قبل موته بمدة يسيرة حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بعد نزول هذه الآية وثمانين يوما ثم توفي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وهذا حديث مشهور منسوب من مسند العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه اذ بين ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم خطبة هامة لرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فاوصاهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالتمسك بالمحجة البيضاء يعني بهذا الدين الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أمره للناس وفصل لهم ما كلفهم الله سبحانه وتعالى به قال وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس كل ما يحتاجونه من أحكام كل ما يحتاجونه من احكام بينه لهم ولهذا هم لا يحتاجون الى غير ما جاءهم به من الهدى مما جاء في كتاب الله ومما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمراد بهذا يعني اصول هذه الاحكام والا فان الحوادث كما يقولون يعني لا لا تنقضي والحوادث تجد لكنها منضبطه لكنها تندرج تحت اصول وقواعد الشريعه التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء او بما اوحي اليه من كتاب الله وبما اوحي إليه من سنته هي صلى الله عليه وسلم بما لا يترك مجالا حيث ان الناس يعني اذا ما رجعوا الى كتاب الله والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يمكنهم ان يجدوا الاحكام المناسبة لهذه الحوادث التي تجد والتي تقع وتحدث مع مرور الايام أه؟ يقول المسكوت عنه فيه اشتباه يحتمل الاشتباه ويحتمل أنه يندرس تحت القواعد العامة وقد مر بنا في درس ماضي وسكت لكم عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها وقد عرفنا أن هذا المسكوت عنه إن كان مندرجا تحت الحرام فهو حرام وإن كان مندرجا تحت الحلال فهو حلال وإن كان فيما بينهما فهو من المشتبهات قال ولما شك الناس في موته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال عمه العباس رضي الله تعالى عنه والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا وأحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسالم وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاة بمخبطه ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان فيكم العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يذكر في هذا الحديث معاناة النبي صلى الله عليه وسلم التي بذلها في سبيل توجيه الأمة وهدايتها وحملها على الطريق المستقيم فبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يعلم أمته الخير وضرب مثلا في عرسه صلى الله عليه وسلم بالراعي راعي الغنم كيف هو يحرص على أن يأخذها إلى المراعي الجيدة وإلى الأماكن التي يتوفر فيها الكلأ وأنه إن شح الكلأ أعانها على توفير الطعام بأن يخبط لها الشجر فالمراد بالعضاه يعني الشجر وخط الشجر يأخذ عصا ويضرب بها أطراف الشجر ليسقط الأوراق من الشجر كي تتمكن الغنم من أكلها اذا فالراعي الحريص على غنمه يحرص على توفير الطعام لها اما بان ينقلها من مكان الى مكان ومن جبل الى سهل ومن مرتع الى مرتع ومن مكان يتوافر فيه الغذاء الى مكان اخر اذا شحى الغذاء من المكان الأول فإن تعذر ذلك بدأ الإفادة من أوراق الشجر حيث يخبطها ويسقط أوراق الشجر ليوفر لها الطعام وايضا يوفر لها المشرب المكان الذي تشرب فيه فهو يأخذها إلى موارد الماء من العيون ومن الأنهار ومن الغدران حتى إذا شحى الماء هيئ لها الحياض هيئ لها الحياط هذه الحياض يحرص على أن يعدها يبنيها يسدد ما فيها من فرجات من أجل أن يتوفر الماء ومن اجل ان يوفر الماء للغنم، فكيف يبذل هذا الراعي الجهد كله في سبيل المحافظة على ما يرعاه كذلك كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبذل من الجهد ويبذل من المشقة ما يوفر به الخير لامته فهو لا يقل دأبا ولا يقل عزيمة ولا يقل عملا عن الراعي المخفص ولهذا ضرب هذا المثل قال حتى ترك السبيل نهجا واضحا وأحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسالم وما كان راعي غنم وهذا على سبيل التمثيل والتشبيه وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يعني يقودها الى رؤوس الجبال اذا وجد فيها من المرعى او من الرعي يخبط فان لم يجد يخبط على العضاه يعني على الاشجار بمخبطه ليوفر لها أراق الشجر ويمدر ومعنى يمدر يعني يسوي الحياظ بالمدر المدر هو الطين <تصفيق> وكان من عادة الناس اذا بنوا الحياض يسددون ما فيها من فروج وما فيها من اغوار وغير ذلك يسددونها بالطين يعجنون الطين ويلوثون به الجدار بحيث تتماسك وبحيث تتسدد كل الثقب فتحفظ الماء هذا الفعل يسمى بالمدر قال ويمدر حوضها بيده هذا الذي يفعله الراعي ليس بأكثر مما كان صلى الله عليه وسلم يفعله تجاه أمته من أجل أن يوجههم الى الخير وان يأخذ, يأخذ بحجزهم عن النار قال ويمدر حوضها بيده بانصب ولا اداب يعني اكثر دأبا وعملا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين حينما كان فيهم يا يعلمهم قال وفي الجملة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 من ذلك لم يبق فيه شك وهذا الذي أشار إليه بقوله إن الحلال دين ولا أعذر أحد بجاله في بلد يظهر فيه الإسلام وقوله في بلد يظهر فيه الإسلام يعني قيد ليخرج من كان يعيش في المسلمين في بلد لا يظهر فيه الإسلام كأن يعيش في البوادي وأن يعيش في المدن التي تجمع بعض الأقليات الإسلامية والتي لا يتوفر فيها أهل العلم بالقدر الكافي فهؤلاء قد يقعون في بعض الأخطاء وقد ينتهكون بعض الأحكام وإن كانت معلومة من الدين بالضرورة فلجهلهم قد يعذرون قال وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا يعذر احد بجاله في بلد يظهر فيه الاسلام وما كان بيانه دون ذلك يعني دون هذا القدر بحيث يكون معروف مشهور لكن يعرفه البعض للكل فلا يعد من ما هو معلوم من الدين بالضرورة ومثل هذا قد يقع فيه بعض الناس وربما كان هذا هو من المشتبه قال وما كان بيانه دون ذلك يعني اقل من ذلك فمنه ما اشتهر بين جملة الشريعه بين حملة الشريع منه اشتهر يعني عرفه العلماء ولهذا الله سبحانه وتعالى حتى الامه على ان يتوافر فيها اهل العلم قال فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا بالدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون قال فمن فمنهم اشتهر بين حملة الشريعه خاصه فاجمع العلماء على حله او حرمته وقد يخفى على بعض من ليس منهم هذا المرحلة الثانية من مراحل العلم والمرحلة الثالثة قال ومنهما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه وذلك لأسباب منها من هذه الأسباب أنه قد يكون النص عليه يعني الدلالة على حكم هذا الشيء خفيا أي غير ظاهر لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم ولذلك يقع فيه الاشتباه وقد يقع فيه الاختلاف والنزاع ومنها أنه قد ينقل فيه نصان يردان عن الشرع ظاهرهما التعارض أحدهما يحمل التحليل والآخر يحمل النهي والتحريم وفي هذه الحال لا يمكن أن يصل إلى الحكم إلا من عرف هذه النصوص وتواريخ ورودها وأيهما الأسبق وأيهما المتأخر وأيهما الذي عليه العمل وأيهما الذي اوقف العمل به اما بنسخ واما بتخصيص واما من حيث الثبوت فيثبت بعضها ولا يثبت بعضها قال ومنها انه قد ينقل فيه نصان يعني دليلان احدهما بالتحليل والاخر بالتحريم فيبلغ طائفة او فيبلغ طائفة احد النصين يبلغ طائفة احد النصين فيبلغ طائفة احد النصين دون الاخر ايش عندك منهم فيبلغ طائفة احد النصين دون الاخر فيتمسكون بما بلغهم او يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناسخ يعني يتوقف يعني اما ان يردهم احد النصين ويخفى عليهم الآخر فقد يعملون بالمنسوخ وإما أن يرد النصان لكن لا يعرف اي أسبقهما ولا يعرف المنسوخ منهما من الناس ومنها ما ليس فيه نص صريح يعني وقد يرد أو ترد بعض النصوص لكنها ليست نصا صريحا وإنما الاستدلال منها إما بالظاهر وإما لكونها نصوصا عامة وإما لكونها أخذ بمفهومها وبفحوى النص لا ب. يعني يكون يكون الاستدلال بالفحوة لا بالنص او يكون الاستدلال بالقياس حيث يقاس الحكم على ما يماثله ويشابهه من احكام الشريعة وهنا ايضا قد يختلف القياس فمنهم من يقيسه على امر ومنهم من يقيسه على امر اخر وكل من من يجري القياس يلحظ التشابه بين المقيس والمقيس عليه فيكون هذا ايضا من اسباب الخلاف ويكون هذا الاستدلال من الادله المشتبه قال ومنها ما ليس فيه نص صريح وانما يؤخذ من عموم او مفهوم يعني سواء كان مفهوم موافقه أو مفهوم مخالفة أو مفهوم أولوي أو قياس فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا يعني في هذه الأقيسة كثيرا وهذا يكون سبب الاشتباه ويكون سبب الاختلاف ومنها ما يكون فيه أمر ونهي أو أمر أو نهي فتختلف العلماء في حمل الأمر على الحكم، فتختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة، لأن أحيانا الأمر يحمل على الإباحة لا على الندب ولا على الوجوب، كما جاء في قوله تعالى: فإذا حللتم. فاصطعدوا. فإن الصيد بعد التحلل من الإحرام ليس بواجب وليس ببندوق وإنما هو إيه؟ أمر مباح ولذلك كثير من أهل العلم يقولون إن الأمر إذا جاء بعد النهي دل على الإباح وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه والمراد بالتنزيه يعني الكراهه قال واسباب الاختلاف اكثر مما ذكرنا وقد عني علماء الفقه ووصول الفقه ببيان مواضع الخلاف ومنازل الخلاف بين اهل العلم ومع هذا فلا بد في الامه من عالم يوافق قوله الحق لان الله سبحانه وتعالى يعني جرى سنته ان هذه الامه لا يضيع فيها الحق وانه لا بد ان يوجد في هذه الامه من يقول بالحق ومن يتمسك بالحق لكن قد يكون هذا ظاهرا وقد يكون ذلك غير ظاهر ولهذا قال ومنها ما يكون فيه امر او نهي ومع هذا فلا بد في الامة من عالم يوافق قوله الحق فيكون هذا العالم بهذا الحكم يعني يكون هو العالم بهذا الحكم وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا اذا فمسألة ظهور الأحكام وخفاء الأحكام قد تكون يعني واضحة مقطوعا بها وقد تكون ظاهرة يعني احتمالية فيها رأي متبادر وفيها راي بعيد خفي وقد تكون مشتبهة عند البعض دون البعض ولا يكون عالما بهذا فان هذه الأمة لا تجتمع على ضلاله ولا يظهر اهل باطلها على اهل حقها فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشتبهات لا أعلمهن كثير من الناس فدل على أن من الناس من يعلمها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق فدل على ان من الناس من يعلمها وانما هي مشتبهه على من لم يعلمها وليست مشتبهة في نفس الامر وهذه ايضا نقطة هامة يعني الاشتباه المشتبهات ليس الاشتباه متعلقا بها بحيث تكون مشتبهة في نفس الامر وانما الاشتباه متعلق بمن علمها ومن لم يعلمها فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الناس او لاشتباه بعض الاشياء على كثير من العلماء لانهم لا يعلمونه فإنهم لو علموها على حقيقتها لما كانوا مشتبهين بها قال وقد يقع الاشتباه بالحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله يعني عند أهل العلم يقولون الملك امتلاك الشيء وحوزته الشيء احد اسباب حله فالانسان اذا ملك مالا كان هذا المال بالنسبة له مباحا يتصرف فيه واذا ملك دبعا كان هذا البضع بالنسبة له مباحا يتصرف فيه لكن قد ينازع في هذا الملك فعندما ينازع في هذا الملك يكون بالنسبة له محرما لا يجوز له التصرف وهذه المسألة قد يختلف وجهة النظر فيها بين الحاكم او بين العالم بين العلماء والحكام فقد يراها الحاكم انها ملك وانها حق فيبنى عليها التصرف وقد يراها الحاكم انها ليست ملكا وانها ليست حقا فيبني عليها الحكم بالمنع ولذلك يرد الاشتباه في هذا الاصل وبناء عليه يتفاوت الحكم قال وهو ان من الاشياء ما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن يعني المقطوع به الذي لا شك فيه ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه وهو ثبوت ملك الغير عليه فإذا ملكه الغير لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيما يملكه غيره فالأول لا تزول إباحته يعني إذا تبين لنا أن هذا الإنسان مالك لهذا المال أو مالك لهذا البضع فنحن نثبت له هذه الملكية ولا ينبغي له أن يتشكك فيها إلا إذا قام دليل على انتزاع هذا الملك من يده فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه واستثنى من هذه القاعدة قال اللهم الا في الارضاع وكان يعني الانسب ان يذكر الامام رحمه الله القاعدة التي ذكرها كثير من اهل العلم ان الاشياء ان الاشياء التي يتعامل بها الناس منها ما يحكم في اصله بالحل والاباح ومنها ما يحكم في اصله بالتحريم فالمطعومات العصر فيها الإباحة لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه إنما خلقها لأجل الناس خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وأما ما يتعلق باللحوم يعني نحن قلنا الاطعمه ما يتعلق بالنبات الاصل فيه الاباحه وما يتعلق بالحيوان واللحوم الاصل فيه التحريم لان كثير من هذه الحيوانات لم تخلق من اجل الاكل يعني من اجل ان ياكلها الناس ولما كان كثير منها ممنوع ان ياكله الناس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال حرم حيث حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحيث اباح الطيبات وحرم الخبائث فلما كان كثير من هذه الحيوانات اما ان تكون خبيثة واما ان تكون مفترسة ذات ناب او ذات مخلب ولما كان كثير منها من أكلة اللحوم كان المنع منها هو الغالب ولذلك أشار أهل العلم إلى أن الأصل في الحيوان التحريم إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك وكذلك بالنسبة للأبضاء الأصل فيها التحريم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 هذه القاعدة التي ذكرها المحققون من اهل العلم ينبني عليها بعد ذلك امور فاشار هنا الامام ابن رجب رحمه الله الى ان الاموال اذا ملكت وتيقن ملكها فتكون مباحة وحلالة وحلالا تكون مباحة وحلالا الا ما كان في حالات تتعلق بالابضاع كأن يزيل الرجل حقه وملكه لهذا البضع ب ان يشك في ايقاع التحريم او الطلاق فعندئذ يكون قد ازال ملكه او يكون هذا الاشتباه بازاله الملك وازاله الحق سببا في تحريم هذا البضع هذا ما اشار اليه بقوله فالاول لا تزول اباحته الا بيقين بيقين زوال الملك عنه اللهم الا في الارضاع عند من يوقع الطلاق بالشك فيه يعني من شك في الطلاق يقول ان الامام مالك رحمه الله يجريه عليه ويوقعه عليه لان الاصل في الاطباع التحريم وكل ما يؤثر وكل ما يجر الى هذا الاصل يعمل به هذا معنى قوله عندما يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك او اذا غلب على, على الظن يقوعه كما هو الحكم عند اسحاق بن راهوية رحمه الله وانا فانا الجمهور لا يوقعون الطلاق بالشك بل لابد فيه من الضم الراجح واما مجرد الشك فان هذا يعني امر دفعه الشرع ولم يبني على الشك حكما هذا الامر الاول قال والامر الثاني انه لا يزول تحريمه الا بيقين العلم بانتقال الملك فيه فلا يكفي ذلك مجرد الشك فهذه اسباب وجود الاشتباه في الاحكام ولذلك اي اخلال بتيقن الملك قد يؤدي إلى الحكم بالاشتباه. قال أما ما لا يعلم له أصل ما لا يعلم له أصل ملكين كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري هل هو له أو لغيره فهذا مشتبه ولا يحرم عليه تناوله يعني كأن وجوده في بيته قريب على إباحته لأن الظاهر أن ما في بيته ملكه لثبوت يده عليه لكن الورع اجتنابه فقد قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اني لانقلب الى اهلي فوجد التمره ساقطه على فراشي فأرفعها لاكلها ثم اخشى ان تكون صدقه فألقيها يعني يشتري أكلها من باب الوراء قال ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلف يعني كيف هل يجوز لنا أن نأكل من ماله أو لا مو هكذا أحسن قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها الحديث الحديث أخرجه الشيخان أن تكون صدقة عندكم من الصدقة؟ قال خرجاه في الصحيحين، وأنه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن كان هناك من جنس المحظوري، وشك هل هو منه أو لا قوة الشبه، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عمرو بن شعيب يعني عن أبيه عن جدي. أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصابه أرق من الليل يعني أنه لم ينم فقال له بعض نسائه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقت الليلة يعني أصابك أرق فقال إني كنت أصبت تمرة تحت جنبي فأكلتها وكان عندنا تمر من تمر الصدقة فخشيت أن تكون منه أي أن تكون هذه التمرة منه فهذا الذي سبب له الارق لأنه صلى الله عليه وسلم كان من اخشى الناس واتقاهم وأكثرهم ورعا وإلا فإن القاعدة التي أشار إليها وهي وجود الشيء في حوزة الإنسان وفي بيته قرينا على أنها ملك له إلا إذا يعني وجد ما يمنع ذلك قالوا من هذا أيضا يعني من الأشياء التي يرد إليها الاشتباه ما أصله الإباحة كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم يتيقن زوال اصله يعني أصل الطهارة فيحكم لها بأنها طاهرة فيجوز استعماله وما أصله الحظر يعني ما كان أصله المنع كالأقباع ولحوم الحيوان فلا يحل يعني لأحد أن يستحله إلا بيقين فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية يعني الذبح بالنسبة للحيوان والعقد بالنسبة للبضع أو ملك اليمين فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه فإن كان الأصل الحل بناه على الحل وإن كان الأصل التحريم بناه على التحريم فيبنى فيما أصله الحرمة على التحريم أي ويبنى فيما أصله الحل على الإباحة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غيره لأن سهمه كأن سهمه لا يدري أسبق